بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام الحمد لله وصحابي أجمعين فرحمه الله فصل يذكر في هذا الفصل رحمه الله الطلاق على المستحيل والطلاق على عدم المستحيل قال وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء وقلبت الحجر ذهبا ونحن المستحيل لم تطلق قال وأنت طالق إن صعدتي والمراد بالصعود بالصعود أي صعود إلى العلو بنفسه ولم يكن حين ذاك فيه طائرة وإنما المقصود إذا صعد هو في الهواء مثلا اعتلى 20 مترا أو 30 مترا ونحو ذلك وهذا أمر مستحيل أن بني آدم أنه يطير بذاته قال أو صعدت السماء المراد إذا في العلو يعني قال لها أنت طالق إن صعدت في السماء في علو شاهق وابن آدم يتعذر عليه ذلك فهذا طلاق مستحيل لا يقع قال أو قلبت الحاجة ذهبا وقلب الشخص الحجر ذهبا من حاله هذا مستحيل وإنما لابد من آلات ونحوها لكن بلمس الحجر مثلا ينقلب ذهبا هذا محال لذلك لو علق الطلاق بهذا لا تطلق قال ونحوه ونحوه من الطلاق المستحيل مثل لو قال إن رفعت الجبل فوق رأسك فأنتي طالق هذا لا تطلق ولو قال إن شربت ماء البحر فأنتي طالق هذا محال فلا تطلق وهكذا قال وعكسه تطلق في الحال وهو نفي المستحى وهو نفي المستحيل المستحيل مثل لو قال إن شربت ماء البحر فأنت طالق هذا مستحيل وإذا أردت نفي الشرب أقول إن لم تشربي ماء البحر فأنت طالق فهي لم تشربه فتطلق في الحال وكذا لو قال لها إن لم تأكلي تراب الأرض جميعا فأنت طالق تطلق في الحال لأن أكلها التراب مستحيل ونفي أكلها التراب تطلق به لأنها لا تأكل التراب جميعا ومثل المصنف رحمه الله في نفي المستحيل بالفاضي قسم وأهل العلم يجعلون الطلاق من الفاضه وكذا الظهار يجعلونه من في بعض الفاضه من أنواع الطلاق ذلك قال مثل لا أقتلن الميت والمقصود بهذا المثال على قاعدة تذكرها المصنف أي إن لم أقتل الميت فأنتي طالق وقتل الميت محال لأن روحه صعدت فهو يقول إن لم أقتله فهو لا يستطيع أن يقتل لأنه مات فأنتي طالق تطلق في الحال ومثال مصنف لأقتلن الميت أصله يمين يعني كان يقول والله إن لم أقتل الميت فأنتي طالق فأنتي طالق أرفناها لتكون مافقة في المستحيل ولا ولا الأصل لا قتلنا الميت يعني والله لا الميت لا قتلنا الميت أو صعدت السماء مثلا فلو قال إلا أص أصعد, أصعد فأنتي طالق تطلق لأنه نفى المستحيل قال ونحوهما مثل لو قال إن لم تعدي جميع نجوم السماء فأنت طالق وعددها لجميع نجوم السماء محال فتطلق في الحال المقصود أن الطلاق على المستحيل لا تطلق فيه والطلاق على نفي المستحيل تطلق في الحال قال وإن قال اليوم أنت طالق إذا جاء غد لقون هذا أيضا من اللفظ المستحيل لو قال اليوم أنت طالق إذا جاء غد يعني إذا عاد أمس إلى اليوم أنت طالق هذا مستحيل مثل لو قال لو جاء لو عاد رمضان الماضي الآن فأنتي طالق ولا يمكن عود الماضي من الزمن فهذا محال لذلك قال لغو لأنه أصلا لا يتصور في الواقع وكذلك لو قال إذا عاد القرن الماضي الآن فأنتي طالق هذا ما يمكن لذلك قال لغو فلا يقع طلاق زوجته به نعم والله عالم، وصلى وسلم على محمد. أنت طالق اليوم إذا جاء غد غد ما بعد جاء يعني هو يقول لو بكرة الحين جاء أنت طالق هذا ما يمكن. لو أنت تقول الآن لزوجتك تقول أنت طالق إذا يوم عرفها الآن صار هذا ما يمكن. والعكس بالعكس لو علق على أتيان الماضي. أو اتيان المستقبل ما يمكن يعني وأنتي طالق إن إذا جاء غد لغوا وكذا أنتي طالق إذا جاء أمس حكم واحد يقول ما نقول أنتي طالق إن طرت يعني إذا استطعت أن تطيري في الهواء فأنتي طالق هذا محال وليس المقصود بوسيلة مثل الطائرة لا مقصود بالذات مثل لو شخص قال إن طارت البقرة فأنتي طالق هذا ما يمكن محال يقول ما حكم تعليق الطلاق على المستقبل هل يباح أم يكره؟ تجريد الأحكام الخمسة السابقة. يعني فتعليق الطلاق في المستقبل نفس التعليق، نفس تط... نفس أحكام الطلاق المنجز، سواء بسواء. يقول ما الفرق بين الطيران والصعود إلى السماء؟ الطيران المشي في الفضاء، والصعود علو. تصعد وتنزل، وليس بلازم أنها تتحرك مع الجهات.